بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذي بل للذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منا. وَعَجِبُوا أَمْجَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ أَجَعَلَ الْآلَهَ تَإِلَاهُ وَاحِدًا إِنَّهَا ذَا لَشَيْءٍ عُجَابٌ وَأُنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْ وَاَصْبِرْ على اَلِهَتِكُمْ ۖ هذا هَٰذَا لَشَيْءٌ يراد. ما ۖ مَا في هَٰذَا فِى الْمُنْتَهَىٰ ۖ اِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ من ذكري. لَلَمَّا يَذُنك عَذَابَ أَمْ عِنْدَهُم خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ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 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل يوم الحسابا يسبِل على ما يقولون والقرء بدنا داود ذلَّ أيديه إنه أوابٌ إن سَخَّرَنَا الجبال معه يسبح نذِل عسى والإسراق والطير محصورة كلل له أوابٌ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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وثسعون نعجة ولي نعجة واحده فقال اكفلنيها فَقَالَ اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى لعاجه وانك كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرْ وَرَاكِعًا وَهَنَابًا أغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهواء فيضللك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبروا آياته وليتذكر رؤل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اِللَّوْ رِضَى عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادَ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ فَتَطَفِّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ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 أرقط برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُلِّ الْأَلْبَابِ وَارْحَمْ بِيَدِكَ ضُرَّفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونها فبيس المهد هذا فليذوقه حميم وغساق وأخر من شكله أزواد هذا فوج مقتحب معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس استكبر وَكَانَ من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير